فَقَالُوا أَبَشِرْنَا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُورٍ أَوْلِقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ وَدَمَّ مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِر إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِر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 كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزيما شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمُ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِر اكَفارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولائِكُمْ وَأَمْلَكُمُ بَرَاءَةٌ فِي الذُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَاهَا وَأَمَر إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ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 وَكللُّ صغير وَكَبيرٍ مستُْتَطَ إ المَُّقينَ فيِي جَّاتٍ وَنهََّ في, في مَا قَعَدِ صَدقٍ ع دَمَليك